بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما ينحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القبل العظيم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها كمثل الكمار يحمل أجفارا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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين عملوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودعوا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من ضمن الله واذكروا, الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو ويضموا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين